إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فلكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 ك واتبعك الأم